فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمُ الطَّالِعُونَ فَاطْلَعُوا فَرَاهُ فِي سَوَاءٍ تُرْدِين وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ بِلَا مَوْتٍ تَنَالُ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا, إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير ذُللَن أَمْسَجَرَةُ الزَّقُّومُ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ اَلْعَهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ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 لقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا كُنَ الْآخِرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَدَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ تَعْبُدُونَ اِذَا كُنْتَ أَلِهَةً دون الله تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا نَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي صَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ كُم لا تَنطِقُون فَرغَ عَلَهِم ضَعبَ بِاليَمين فَأَقَبَلُ إلَه يَزُِّون قَا أَتَعبُدُونَ مَا تَنحِت وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ظَنُّوا لَهُ بُنْيَانًا سَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ وَقَالُوا سَيَهْدِين رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا قَالَ يَا بُنَيَّ, قال يا بني انظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أسلما واتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم أن يا إبراهيم قد صدقت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 إِهُ مِن عبادِ المُؤمننِ وَبَشَّرنَّهُ بإسحاقَ وَبَشَّرنَهُ بإسحاقَ نَ بًا مِنَ الصَّالحين وَبََكن عَلَهِ سَقَى وَمِن ذُرِّيَّتِهِم مُّحْسِنٌ وَظَالِمٌ مُّحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ موسى وهارو ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون كان جَزلمُحسنِين إِهُ مِن عبادِن المُؤمنِنِ وَإِنَّ إِل صَلَمِنَ الموسَلين إذ قلَ لِقَومِهِ أَلَ تَتَّقُ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 اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ونجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين أجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون